ALAM NUHLIKAL AWWALIN THUMMANATBI'UHUMUL AKHIRIN KADHALIKANAF'ALUBIL MUJRIMIN WAILUN YAWMA IDH LIL MUKATHTHIBIN ALAM NAKHLUQTUKUM MIN MA'IN MAHIN ماكين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ شَمِيخَاتٍ أَسْقِينَ قُمْ مَا أَفْرَاتَ وَإِلَيْهِ يُومَ إِنْ طَلِقُونَ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ إِنْ طَلِقُونَ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 إن المتقين في ظلال وعيون وثواكها مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويد يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعد يؤمنون